يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا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 إن تبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربّه إن طلّقكن أيُبدي له أزواجًا خيرًا من كنّا مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قانِتاتٍ تائباتٍ عابدات تائباتٍ عابدات سائحاتٍ سيباتٍ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم روا وقودها الناس والحجارة عليها ملاكَةٌ غلاضٌ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزّل الله النبي والذين آمنوا معه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 فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين